الاسلام <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة لله الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الذكاة هم المفلحون ومن الناس من يشتري لهو له أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى الله حاف قا وان هو العزيز الحكيم قال السماء وغبست فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء بَلِ الظَّالِ